واذا قيل لهم آ م ن و ا كما آ م ن الناس قالوا قالوا انومن كما آ م ن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا ل ك و الذين ا آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلوا إ ل ى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا م ح ت د ي ن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت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 فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا ل ن ا ر التي وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة ع د ت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره َ وهم فيها خالدون َُِ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بغضه ع فما فوقها اما الذين آ م ن و ا فيعلمون انه الحق من ربهم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 و َ أ َ ل َ م َ ادم ََ ا ل ْ أ َ س ْ م َ ا ء َ كلها ََُّ ثم َُّ عرضهم ََُْ على َ الملائكه َََِْ ة فقال َََ ن ب ئ و ن ِ ي ب ِ أ َ س ْ م َ ا ء ِ هؤلاء ََِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم أ قال الم اقل لكم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 وقلنا يا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فازلهما ل ش ي ط ا ن عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كانا فيه وقلنا احبطوا بعضكم لبعض أ د و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 و أ و ف و ا بعهدي أ و ف بعهدكم و إ ي ا ي فارحبون وامنوا بما أ ن ز ل ت م ص د ق ا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فاتقون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 واذ فرقنا بكم البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م واغرقنا ال فرعون و أ ن ت م تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الاجل فتوبوا الى بادئكم فتوبوا إ ل ى بادئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بادئكم فتاب عليكم إ ن ه هو التواب الرحيم و َ إ ِ ذ ْ قلتم ُُْْ يا َ موسى َُ لن َْ نؤمن َُِْ لك ََ حتى ََّ نرى ََ الله ََّ ج َ ه ر ً ف َ أ َ خ َ ذ ت ك م ُ ا ل ص َّ ا ِ ق َ ة ه و َ أ َ ن ْ ت ُ م ْ تنظرون ََُُْ ثم َُّ بعثناكم َََُْْ من ِْ بعد َِْ موتكم َُِْْ لعلكم َََُّْ تشكرون ََُُْ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 وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط ة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب ي ع ص ا ك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تاثوا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا النصارى والصابئين من آ م ن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 فقلنا لهم كونوا قرده خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا خزوا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 قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن ا ل ب ق ر ة شابح علينا و إ ن ا إ ن شاء الله لمهتدون